بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق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 فأما الذين فِي قلوبهم زيغ فيتبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يعلم تَأْوِيلَهُ إلا الله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 تنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيجا وأزواج مطهرة وردوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ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 ضَرَّا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِن تَدَّلُوا أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 117. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 وَإِنِّي سَمِيْتُهَا مُرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرْرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 كلما دخل عليك زكريا المحراب وجدا عنده رزقا قال يا مريم أَنَّكِ هَذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عند اللَّهِ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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءٍ إلَّا عَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْنِتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِ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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم واجيها في الدنيا والآخرة واجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 فقد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أني أخلق لكم من الطين, كهيئة الطين طير فأَنفخُ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأَنفخُ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأتي وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من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 قُمِ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي الفَنَجَعَلَ عَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ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 يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون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 اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او عند ربكم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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ وَمِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَبِنَعْنِ اللَّهِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن كونوا, ربانين ولكن كونوا ربانين بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 مات ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعض ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكوها وإليه يرجعون hullaman bilallahi ve ma anzil aleyna ve ma anzil aleyve وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 وَمَن يَغْتَرِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرين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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف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 و ما توفقو من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلال بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 تَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكْرٍ كتم باركه وهذل العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علم حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكتبون قرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أجل الكتاب لما تصدّقون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 فُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَتَّصِلْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا فَأَصْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا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 وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعث ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود ددت وجوههم أكفوت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن إلا أذون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 من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك في كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق.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 كفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأخذ بطاقة من دونكم لا يألونكم خبلا لَا يألونكم خبلا و الدمعات قد فدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَإِذْ غَادَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوًّا وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَعَلَى اللَّهِ 117. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا أوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعد تت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيك ونعم أجر العامي.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 وتلك الأيام نداولها بين الناس ول يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 فَإِن مَّتَّ أَوْ قُتِلْتُمْ فَقَلَبْتُمْ عَلَى آثَارِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرى قم فأثابكم غم بغم فأثابكم غم بغم لكي لا زنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد 117. وقال لغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق إضنَّ الْجاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ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 112. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك 113. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله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 سبع الظوان الله كمن فأفس خطب من الله ومؤوه جهنم وبأس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.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 124. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 125. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل وقبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 نَرَأَى فَقَد أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا أن يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا أدخلنهم جنات التجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 129. وعندما تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار